بسم الله الرحمن الرحيم نوّكَ ا ل ط ّ ر ي ا إلى الله ي ي ق د م لقد كان لكم في رسول الله أ س و ة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا نا ع ل َ م ل ن ا إ ل ا ع ل م ُ ك َ ن ك أ ت ع ل ي م ُ ا ل ح ك ي م أ ن َ ا ل ا ل ل ه ُ ع َ ل ن ا ه و ل ا ه س ت ب ِّ ن َ ا و ن ِ ع م ع ل ي ْ ن ا ا نَمَتْرُ ا ل ل ه م َّ ص ب ح ا ن ه و ت ع ا ل ى م ب َ ز ن َ م ِ ن س ا ا ل ل َ ي س ِ ف ْ ه ع َ ا ئ ِ ش ل مَعَنَبٍ ل م ّ ى ا ل ل َ ع ل َ ي ْ ه ِ وَآلِهِ. ي ْ د م ن ْ كَرَّ أَدِيبًا ف َ س ل ُ إنك لو ما تسمع الحاجات دي بتاتي أو بتتأسف فقط، ولكنك ن ت فعلاً عايش حياة النبي صلى الله عليه وسلم، و ن د ك حياتك مستحضر د ا ي م ا سنة ا ل ي ل الله و س ل ولنفي في أي موقف في حياتك تحاول د ا ي م ا تفكر بطريقة ل و كان ا ن ب ي ه و س ا ن يعمل إيه، وكتسأل وكان يقول لي تحاول نك د ا ي م ا تعيش مع س و ل ه صلى الله عليه وسلم ي ح ا و ل ت ع ي ش ح ا ل نبيه صلى الله عليه وسلم كان بيتصرف ز ا ي كان بيعمل إيه في طفرة خوف كان بيعمل إ ي ف و ا ت د ح ز ل وكان ي ع م ل في بيتعامل إزاي مع الناس كل هذه أشياء تعرفها من سيد السيرة مع ا ل سيرة النبي صل الله عليه وسلم توقفنا فضل الله سبحانه وتعالى في المرة السابقة عند ص ر و ج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ونهاية ب ف ض الله سبحانه وتعالى اللي يكافئ الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم برحلة ا ل إ ف ر ا و المعراج ت ا ت رحلة ا ل إ ف ر ا و المعراج كمكافأة و ت ش ر ي ع للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ه ذ ا ث ة نوق ف الرهيب من طعام يعني عام الحزن وخروج النبي صلى الله عليه وسلم و إ ب ا ء ه في الطائف. ي أ ت ي بعد ذلك س ب ي ت ن الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله ي ه وسلم إ س ل ا إسرائيل نفعت على كريم وبيروحون سبحانه وتعالى يعني يعني يراعي سبحانه وتعالى و ي ن ظ ر في حال نبيه و حال عباده حال أنت ك و ن في وضع أو في حالة من الحزن والاكتئاب ربنا س ب ح ا ن ه و ت على ا يعني يرسل إليك بشيء تحبه يعني أو شيء ي خ ف عنك ي الأزمة. كنا في ا ل ص ر م من ع م ي ن ق ر ي ب ا ك خ ويسح الله كان معي م ل غ من المال كبير بعندكم كل فلوس عي. سرقت سرقت هذا المال. اسمها و موتوف وعمل حجر الأسود والسرق المال بطريقة عجيبة ج د ا يعني كا حتى ال روس في ا ل بانتلون خاص أنت س ر و ن اللي هو بيأفتح الجلدية و م ق ف و س ت يعني ما تسرق بطريقة عجيبة مش لان الصوت في ا ل ش ا ر ج ي فان تحضر أ و ل ا ك ب م ح ف و ظ في مكان ل ص س ر لكن ط ب ع ا معز ح ا م والمكان وال... اللي عنده الحجر قاعد سرقة ف شكل أو آخر هذا المجر كان ل ن ك ف ي ن و ا ل م ع ي ن ي ا طبعاً ك ا ح د نفسه في الأرض و ا ل ل ه ج ما ما ب د ا يمشي داخل الحرم بحاولوا ب ل في المفقودات تبص ال ك ا ل في قيد الفجر نهيل و ي ت ص ر ه ا المفقودات. عم جر المروى روح هناك وأنا مشي في الطريق لهذا ا ل مكان واحد وقفني ماشينده أحد وقف و ا ق بيوضع م ط و ي ا ت حرم ل أ ن و طافت صوره ي طبعاً دعمر غريب يعني مش م ط ب ي ع ب إن في أحد ب ي و ز ع مطوية في حرم لأن أمر مش م ت ك ر كثير ومن و س ط الناس كلها وقفني و د ه ن ي مطوية. ووصل ي ه ا ليقرأ بعنوان لا تحب لا ت ح ه م ي ن د ه وشمعنا مصوية دي وشمعنا ده أنا أنا م ش ي مع ي واحد بلوزة فخله يعني عايشة ح د ي ث ي من ربنا ب ن ه وتعالى ي ل ي ب المصوية ا ل ي في طبران في بلادي إذا ع ا ي ز و ل ل ق م يعني أعطك فيها وحكي ن كل كلمة هي متادي كل كلمة من ا ل أ ر س ا ل ا ل ن ص ر النعمة أنا س ما عادش ا ل ف و س ب ر ح ج د ي ااا ربنا سبحانه وتعالى خصنا ل ن ب ل ا ل ي م إلى رحلة الإسرائيلين رش. لتفعل عنهم. أنت أهل الأرض مش م ق د ر ي ن ك طبعاً بقى تطلع إلى السماء. شوف الأنبياء هي ق ب ل و ك و ا زاي. وشوف الملاك وتأبلك الزاي. وشوف ك م ت ك عند هؤلاء ا ل ص ا ب ل عن ا ز ا ي ا ط ل ع فوق. ترى هذا العالم وهذا كون من أعلى نقطة. على حقار هؤلاء. ف يطلع ا ل ن ي ص ل ا ل ل ل ي س ل م في الوقت اللي الأرض كلها ضد النبي صلى الله عليه وسلم يطلع من فوق شوف الملاك وشوف الأنبياء زي يقدم على الأنبياء وكل هذه الكرامات حتى يعني يطمئن القلب النبي صلى ا ل ص ه عليه وسلم في يضرب النبي صلى الله عليه وسلم لبيت المقدس. وطبعاً الإسراء غير ا ل م ع ر ا ج الإسراء هو بيكون ل ي ل ا وإسراء ن ب ي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام ل ل م س ج د الأقصى. لكن ط ب ع ا ا ل م ع ر ا ج كان ا ل م ع ر ا للسنوات ا ل ع ل ى أسرية برسول ل الله عز ل إ بيت المقدس. ر ا ك ب ا أ ث ن ا على البراق ت ب ت ص ب ت ت ص ب ت ت ب ت جبريل عليه السلام بقطع ا ي ن ج ا س كل البراق وكان ربنا س ب ح ا ل ه قادر ا ن البراق لا يكون في كل حياة نبي ع ا سلمان كان وقت م كان ا ل ن صلى الله عليه وسلم يهجر كان يجي البراق كل د ي ن مدينة وخلاص. ما ن ل ا ل ن ا ف ض ل م يروح في المدينة و ي س ي ط ل س صعود والقفر توضو يجيب واحد شخص يوصف في المكان ويجيب حد ي ن ف ع ثمن قدم ويجيب حد يوديه لي كل ده مكان يركب على البراق وخلاص يهاجر من م ك ا و المدينة من ربنا سبحانه تعالى لم يعني يأمر ب د ا ر ك في ر ع ي ك م ليه؟ لماذا كنا شهير على البراق وخلاص؟ كان خلاص الدنيا تبقى م ز م ن ة ع كوي... ل ر ا ر ق ولا المجد في ف ل م فيلم آ ر ليه لي م ج س ل ا م ل ب ا ر ي ا ذ ا رأيكم ص ي ح ي ن م و ي ا ن ي ليه برضه ا ل لم يجعل الهجرة ف ل ى المدينة على البرق؟ إذاكم ن ص ّ ا ل م ح م د لترسيخ معنى ا ل أ خ ي ب الأسباب وهو ك ل لازم الناس تربط على ا ل أ خ ل السبب. قلبك لا يتعلق بالسبب، لكن لا نرد أن تأخذه. إذا ماريان وهي واحدة حامل، م ع ر و ك ة ربنا ل ح ا ن ه ع ل ى لكله إيه؟ ه ز ي إليك وجد بجدعنا ت ف ق ط عليك. ط ب ع ا جنية. ولو واحدة حامل، سليم. لو واحدة سليم، د ل و ثلاثة أربعة سلام. مش هتنزل بالسهرة بامرأة ضعيفة وكمان في ف ر ة بعد فترة ا ل ن ص ا س مع ذلك ربنا س ب ح ا ن ت ع ا ل ى مرّ هذا أن تهذ هذه النخل ليه عشان يعلم الناس ت ا خ ذ ا ل ا س ب ا ب فنبع عيسى ا ل ص ا م بسافر شيء في الهجرة بالبراق عشان الناس تتعلم تأخذ ا ل ث و ا الحاجة الثانية لأن كان كل صحابة مطلوبين بالهجرة، فوجد نماهم نموذج عملي. لازم تبقى أنت قدوة حتى بين الناس. لكن أنت لما تكون قدوة بين أ ت ب ا ع تبقى ع م ر ه م بشيء لابد أن تكون أنت أول من تنفذ. صحابه عمرة سريبيا، لما نرى عشرين أ ر ه م ب منهم ي ت خ ل ل و ا لا نتجيب أحد. لم يستجيبوا إلا لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم تحلل، فقاموا فصعنه وسنه وعيسو وسلم. نعم أشار عليهم وسلم. فما رأى صلى الله عليه س ل م هنا في سو المعراج يذهب على البراق ينزل هناك صل ى الله عليه وسلم يصلي ب ا ل أ ن بياء إماما. في المقدس وربط البراق ع ن بحلقة ب ا ب المسجد ثم عرج أو عرج به إلى السماء الدنيا تلعو السماء فرأ فيها آدم عليه السلام ورأ أرواح السعداء على يمينه. ثم صابس صلى الله عليه وسلم إلى الثانية فرأى فيها عيسى ويحيى ثم إلى الثالثة فرأى فيها يوسف ثم إلى الرابعة فرأى فيها إدريس هو مذكرا لقول الله سبحانه وتعالى ورفعناه مكانا عريا ثم إلى الخامسة رأى فيها هارون عليه السلام، ثم إلى السادسة، رأى فيها موسى، فلما ج ا و ز ه بكا، فقيل له ما جئتك؟ من هنا ا ل ب ك ى سيد موسى عليه السلام. ل ه ما ي ك ي ك قال أحكي أن غلاما بعيث بعد يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. هنا شاهدنا موسى يعني يغار ويغضب النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي حد من من من ما بساني ي ش ف و ن ميتوا أكثر من اللي ي د خ ل و من بيت الجنة؟ د ا ئ م ا ت ش د ن ا مصر عليه السلام كان عند علوه هنا. إزاي بأحد أميره تدخل شطر مني و ي س ك ي عليه السلام؟ ثم ع ا ورجع به إلى السماء السابعة فوجد فيها فيبريم عليه السلام. ثم رفع ا ل ى صور المنتهى. فقال النبي ف ت ط ت ق ت ل ص و ر المنتهى عن ا ل و ا ن والله ما ا د ر ي ما هي. دول الألوان عرفتيلي. ش وأنا ج ا ل ل ي م و جا و عندها دلوقتي مش حتى ا ل ا ل و ا ن اللي بنختارها. م ث ن ا ال... ً أ ب غ ا خ ت ا ر ا ل ه ز ا م والبستيل، أستلم ه الحاجات ل ال... د لا دي ألوان م و د ة لكن لا ه ل و ا ن مش موجودة ا ل و ا ن لم ت ر د ع ي ن ا ل أ ر حتى كثير ل م قال عن الجنة قال ليس الجنة من الدنيا ا س م وقال مع بس عن ثمار الجنة، هذا ثمرة يعني ذ ك ر ب ك ث ي ر لون ه ت ق ل ت ث 0 ا م ة ي ا ل و ش ا ه ن ا ن ت مش وفي ال سبع لون وفيه مو ن ت ر س ص ت ليت فاح في الجنة هو اسمه س م الفاح انت رأي ف م ج م و ع الفاح ش و ي ت ه فاح م ر فاح صار ت ف ا ح ص ر لكن في الجنة ليش صح؟ ل و ن ه ا غريبة أ ص ل ا ا ل و ا ن مش بتاع قبل ك ذ ه ومش ك د ه بس بس عم عمرك ما كنت ا في حياتك. الصاعده النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إلى سيرة مكة. الله عمره يسكن جناب ربك. ثم رفع ا ل ى البيت معمر. و والبيت المعمر و ي ق و ل ه كل يوم. سبعون ألف ملك. ثم يأتي اليوم الآخر، ف ي د و ن سبعون ألف آخرون. كذا يوميا. فلما رفع على البيت معمر و ﷺ، ر ل ى هناك جبريل في صورته له ست م ا ئ جناح. ذلك ك ا ن جناح وما ء يكون ر ف س ه فينا رأيت جبريل في م ك ا خ ر رأيت جبريل ليلة أسر يبي ي ه فهوك الحلف البالي فهوك الحلف البالي الحلف البالي اللي هو الأماشل ا مقطع ت ا ل متبهده الله ا ي سبب لي ذ ز ا ل س ت ي ج ا ح دكتور في ج م ا ح واحد، ب ط ر في واحد من ا ل 6 0 0 ي ة رفعت كرة ق و م ل ط ثم قلبت. د ك ر ف ج م ا ح ا ل ق ر ة ك ل ه ا ت رفعت و ت ق ل ب ت ب ط ر و مش ف ج ن ا ع كامل، د ك ت ط ر ف جناح من ا ل س ت ي ة إذا سلم نمرج ي ل ي لك، ا ن ي ر ا يصب ا ل أ ص ب شو أعظم الملائكة؟ فتتكلم في خلق ع و ي م دي ملائكة. م ث ل ا عظيم شحمة ا ل أ و ز و ا ل ك ت ف لما تعيينه ذلك وكتفك، فصرت ط ا ر م ا عام. ط ا ل يفضل ط ا ي ر كذا. م ت سنة. فأي خلق هذا؟ سبحان الله يرحمه النبي صلى الله عليه وسلم كافر في البلد من خشيت الله من خشيت إسح لأنه سحرس أ م الله وما قدر الله حق قدره. أرض ج م ي ع ا قبضه يوم ا ل ق ي ا م و ا ل م ا و ا ر مطيات بيمينه، وما كبر ا ل ق ه ق ك ب ض ه بعد كل هذا، لنفسك بأس ربنا، ومفتشش ولا ي خوف، وذنب سدرك. ا ل ا م راسيو، مين هيقدر يعمل لحد، لكن ليش ب س ي ر س ن ق و ل ه ا بالحال، ت ج ر ي ب ل شخص بيرى من خشية الله، إذا ا ن ب م ي ن زي ما نخشية الله، قارص عارف. ولقد أهنه إ ل أ خ ر َ ع ي ن د ف ض َ ة م ن ت ه ى ك ل م َ ه ر ب ّ و أ ع ط ا ه م ا أ ع ط ا ه و أ ع ط ا ه ا ل ص ل ا ة ف ك ر ا ن ت ْ ك ر ة ع ي ن ر س و ل ا ل ل ه ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م إ ن َ س ْ ا ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ل م ا ف ر ض ا ل ل ه س ب ح ا ن ه و ت ع ا ل ل ي ه ا ل ص ل ا ة ف ه و َ ج ع ب ك ي د د ٍ م و س ى قال يا خروج الصلاة خمسين صلاة. فقال ي ر ج ع خسر ربك ل ت ر ى و ف علشت بني إسرائيل من قبلك؟ خد بالك أنا لما حكي أنا خبرت زي ن ا م و س ى ق ا ل له قومك مش هيتريقكم. أنا علشت بني إسرائيل أنا عارفكم كويس. عارف ا ب ش ر كويس. الناس مش هيتريقكم. حتى ما أحد يجي يقولك م ث ل ا كان آه... عم م ل ا ن ا ع ا د الساعة الثامنة. تقولوا الناس كلها ه ي متأخر. ولكن ز ا ي ل ن ا س ك ي فيهم ن ع ا د ه ا فكيف لنا علاش بني س ر ا ئ ي ل قابلتهم؟ أنا ع ر ف ه م كويس، نقدر نشمعاج. هنا السيد موسى يقول له ن ا ع ع ر ف ه م بني ق ب ل ه و ي ش ر ح ت ربنا سبحانه تعالى؟ لما تكون فرض الصلاة ب ي ه ي ه الأرض. خمسين صلاة، د خمسين صلاة، ص ر ي ض ة و إحنا ا س ت ر ب ن ا إ ن ا نعيش على ا ل م لامازل ل ت خ ف ي ز وكانوا خمسين صلاة ف ر ت واليوم 24 ع ساعة، قولوا 25 س ا ع ة ز ي س ش ي ا ع ة ا ل ل خمسين صلاة. ا ل س ا خمسة ع ش ر ي ن يعني كل ساعة عندي ص ل ي ن يعني كل نص ساعة في صلاة. أتلاحظ ص ف الساعة خمسة؟ تبدأ ا ن ي ب عندك صلاة ب ع ونصف، ص ل ا ساعة صلاة ساعة و ن ص صلاة ساعة ل وصلاة 2 ي و ن ص وصلاة 2, 2 و 1 و 1 و ن ص طول النهار كل نص ساعة ص ل ا وكنست ت ب ع ص ا ر ي فرض بالسنة فرض ولو ت ر كتير ه ا ر أ س م وتخش النار العاجب الله فتخيل لما ربنا صفرت ع ل ي ش س ق ه م ل ش م س ة و ر ض ه نقصر فيها طب ا ي ه العارفه ل ي لما ت ي ك ي تكلم معه ده مسح مش يقول له قل له كده قل له ك د ت ت ع م ل له وكانوا خمسين و ك ا ن ه ا بقى فرض عليه تصلي ربنا خلونا خده باكر خمسين طب صلي ا ن ت ما علينا يبو صلاة ما ت م ث ي اليوم، خ خمس صلاة، خمس صلاة اليوم والليلة برحمة الله سبحانه و تعالى. فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه وأخبرهم اشتد تكذيبهم له صلى الله عليه وسلم. أن يصف لهم بيت المقدس، فجلاه الله له حتى عيانه. ا ل ب ا ت من حاجة. وأنت أصلا ا ل ح ي خ ل ه النهاردة ص ا يسأيل ما. هذيل من المسجد. نمشي. نوهسنا ن ا ص ل ه بعدين ل ا ك بعوض في ا ل ن ز ي هو اللي م ق د ر ك ش بيه كلب ا ل ي س ل ا م زين س و ا ت كلام الزيد. هتعرف صُف، هتوضّح حاجات بسيطة. ل ا ن أنت م ك ر ي ه إن الشيء يصير ج د ا لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما الله سبحانه وتعالى جلّ له بيت ا ل م ق س ا م ا ن ه النبي وصف باب م ت َ م ْ ر ِ ق َ ه ف ه ن ا ء ص ا ب ن ما اليوم اصلا يعني هو سؤال صعب عجيب. يعني ت حتى لو رحت ا ل ا ك ص ر ما قدرت تجاوب على ا ل ا س ئ ل ة فيه. لكن سبحان الله. الله تعالى يجلي له المسجد يصفه صلى الله عليه وسلم و ق ص ا دقيقة على الصلاة ومن إقبال من ر ح م صلبن ا سبحانه وتعالى ومن معية الله ل ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم حتى أن ع ص ا ل م ه عليه و س ل أ ب ر ه عن المعير التي راعها في مصرة و م ر ج ا ه كان هو في رحلة إسرائيل في قافلة من الكريش. مشى في ا ل مكان فلانة، وعندما شفت القافلة مشى في ا ل مكان ثاني، و ا ع ذ ا ف ا ن ت ظ ر ا لما ق ا ف ل ه وقعد ا س أ ل ه ص ه ل ة هل فعلت ف ل ق ا ت الفلاني في مكان الفلاني؟ فقال نعم. فلم يزداده إلا إ ن بكبراً وتكذباً لله عز وجل. فالباحث عن ح ق ي ك ف ي ه دليل، ف ا ل ب ا ح ث عن الجهل لن ي ك ف ي ألف دليل. كان كما قال ص الله، فلم ي ي د ه م ذلك إلا كورا، ا ل ظالمون إلا كورا. فنسخة الاستراو النعرض رحلة س ي ل ة فيها من الفوائد الكثير. يعني بس صنعها ج م ا ل ا س ت ف ا لقصة. تقريباً، و ي ع ن كما جاءت شهادة مختص ص ي ر ت ن م ش ا ر خ ل ا ي ل إ م ا م العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يعني قد نفصل فيها بشيء من البسط في المره القادمة، و أ ا أ ل الله سبحانه وتعالى أن نعلم أن. ن ف ع ن ا ي ع ن نفعل مع ل م ع ل وي يعني تأذينكم اني يعني اكتفي ب ق ا ر قدر فعندي امتحان إن شاء الله الثلاثاء فنكتفي يعني لقدر قدر الجسير وي يعني كما قال ا ل ا ث ة ن الصالح قليل دائم خير من كثير من قطع فيا أثرت ألا كل يعني و ل ك ي م ونفسي في بي يعني ا ل ق ب ا ل و س ي بس ا ل ل ه يرفع قدركم وأني وفقكم ب ر ا ف السلام عليكم و ر ح م الله وبركاته